كل مهل يغلي في البطود كل مهل يغلي في البطود كل يغلي في البطود كل مهل يغلي في البطود كل مهل يغلي في البطود كل مهل يغلي في البطود